بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين ''İn nşأ' nünzl عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ''وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ''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 فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِيلَ Sözler. Sözlere. وَمَا رَبُّ Sözlere. Sözlere. رَبُّ Sözlere. Sözlere. وَمَا Sözlere. إِن Sözlere. Sözlere. Sözlere. Sözlere. Sözlere. Sözlere. Sözlere.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 إن كنتم تعطلون قال لئن التخذت إلىهن غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاتُكَ بِشَيْءٍ نُبِينَ قال فأت به إن كن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 Fajuma السَّحَرَةُ saharat limiqt yom m'aglu min ve qilalinas hel altu mujtame'un. L'gallana tab'ug al-sahrata in kanuhumul galbin.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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون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 مَعَ أَيِّ يُغْفِرُ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْسَلْنَا إِلَى موسى أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم min jannatın ve gıyıdın fakınuz ve mukammel kelim k zelik ve oursna الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا إن معي رب سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي جميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطي at-yawmiddin rabbihabli hukman walhiqni bis-salihin waj'al li-lisani sidqan fil-akhirin waj'alni min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 سُبْحَانَ الَّذِي أَنْكَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوَّيَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ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 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ نَّبِيٌّ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نوح لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إِلَّا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون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 اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَعَظْتَ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 وتنحيون من الجبال بيوت فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعطروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتتقون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 وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد قالوا الا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 اطرا فالساء مطر المنذرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 Valla tabhetsen aceşiyi aham, valla tağtho fi al-ard mufsidin. Ve tql من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه عَذَابُ عذاب يوم الظلة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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أ ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني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 اَفَرَأَيْتَ اِذْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَوْنَعْنَا عَنْهُمْ ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنتمون يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسيعلم الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ من Altyazı M.K.